ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 وَصيرَة الجِبالُ فَكت السرابَ إِ جَه مَكََت مِصَادَ للطَّغينَ مَأَبَ ل بِثينَ فهَا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 حذائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء مر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 إنِ أَن ذَرنكُ معذاابَ قَبَ يَومَا يغُر المَرُ مَا قََّمَك يَدَا يَومَا يغُرُ المَرؤُ مَا قَم ثَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ ترابا